قلت لك آسف كلمات وأداء على الكدادي. Wstręczył się do tego,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 كبل وف على ما وفت ولا الموذيق القديمة تجالي ضاعت كنت ظنك مخلص اللي ما داريت انك المقبي وقدرك مقبلي كيف تنساني Właśnie nie wie o jaką Ale خفوكي w zle, a